إني أحن إليك يا روض الجنان يا جنة الفردوس يا دار الأمان أهوى الخلود بجنة محفوفة برضى خالدا طول الزمان طول الزمان طول الزمان يا رب ضدنا يا ليتني ممن يطيب له المقام بجوار حور قاصرات في الخيام يا ليتني ممن يطيب له المقام بجوار حور قاصرات ويقالوا طبكم طاب منزلكم بها ولكم أعدت فادخلوها بسلام ولكم أعدت فادخلوها بسلام <تصفيق> يا روض الجنار يا جنة الفردوس يا دار الأمان أهوى القلود بجنة محفوفة برضى إلهي خالدا طول الزمان طول الزمان طول الزمان يا طمعا أريد كما يريد المتقون ويطوف ولدان علي مخلذون طمعا أريد كما يريد المتقون ويطوف ولدان علي مخلذون ورائكم فيها يعطر مسمعين اليوم لا خوف ولا هم يحزنون اليوم لا خوف ولا هم يحزنون فَإِنَّ إِلَيْكِ يَا رَمْضَلْ فِدانْ يَا جَنَّتِي فِي التَّوْسِيَا دَارَ الأَمَانْ أَهْوَى الْفُلُو دُ بِجَنَّةٍ مَخُوفَةٍ بِظِلِّ دَاهِي خَالِتًا طُولَ الزَّمَانْ طُولَ الزَّمَانْ طُولَ الزمان وطن جنان اهو الورود على عين السلسل ولقاء احبابي على ظل قليل اهو الورود على عين السلسل ولقاء احبابي على ظل قليل وَمَنَابِعُ الْأَنْهَارِ تَجْرِي حَوْلَنَا أَتَرَايُ بَلَغُنِي لَهَا عَمَلَ الْقَلِيلِ أَتَرَايُ بَلَغُنِي لَهَا عَمَلَ الْقَلِيلِ إِنِّي أحن إليك يا روض يا جنة الفردوس يا دار الأمان أهوى الخلود بجنة محفوفة برضى خالدا طول الزمان طول, طول الزمان, الزمان يا روض الجنان اينى لبين غياض يان ضاخطن وجنل جنان الوارفات هناكدان اينى بئى غياض يان ضاخطن وجنل الوارفات هناكدان ظل وَأُنْسٌ وَرْدٌ يا قَاطِرُ فَبِأَيِّ آلَاءٍ جَنَّاتُكَ كَذَّبَا فَبِأَيِّ آلَاءٍ جَنَّاتُكَ كَذَّبَا إِلَيَّ نُوحِي إِلَيْكِ يَا رَوْضَ يا جنة الفردوس يا دار الأمان أول خلود بجنة محفوفة برضى إلهي خالدا طول الزمان طول الزمان طول الزمان يا روض الجنان Ya Ramdana Ya